طبعا ترخيص عقيدة الاشاعره والمرجعة والمعتزلة والكرميه والخوارج يعني انا قلت إن, ان شاء الله حتى في المسجد سافعل ذلك قد أنا قد اثبتت ذلك وبينت في الكلام على مسائل بالنسبة للاشاعره مرجئه الاشاعره مرجئه في الايمان مرجئة في الإيمان سواء وباء سواء كانوا في مرتبة مرجئة الفقهاء او مرتبة جهمة او مرتبة الكرمية لكن نام مرجئة في الإيمان المعتزلة خوارج في الإيمان المعتزلة خوارج في الإيمان والكرمية مع الأشاع مع المرجئة أيضا في هذا الباب فو نحن إن شاء الله سنفرد الكلام على قائد هذه الفرق الضل احنا الحمد لله انتهينا من الأصول فرقة بين أهل ألسنة وبين الأشاعر سندخل إن شاء الله في الكلام على أصول الخوارج وكيف الأمة تضيع بسبب أصول الخوارج لكن سيكون ذلك بإذن الله بعد الحج إذا إذا الله على رزقنا الحج بإذن الله فيكون هذه الأصول الفارقة بين أهل السنة والخوارج ستكون بعد الحج ونستكمل الدروس بعد الحج أو في أي سلة تحتهم